الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم أخبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحق هو معرفة الأحكام الفرعية الشرعية من أدلتها التفصيلية وهو بمعنى الفهم أي أن الله تعالى يرزق من يشاء الفهم في الدين الذي هو الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين أي يرزقه فتها وفهما في الادله واستنباط الاحكام منها معرفتها ومعرفه كيفيه دلالتها وهو من افضل العلوم وذلك لأن بمعرفته يستطيع العالم أو الطالب أن يفقه في دين الله وأن يعرف حكم كل مسألة من دليلها أو من تعليلها ومرجعه الادله فان الادله هي التي يؤخذ منها هذا الفقه يرجع اليها ويستنبط منها حكم كل مساله بدليلها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء وسكن الناس وزرعوا وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبع الهدى الله الذي أرسلت به أنا أفهم من هذا الحديث أن الناس أربعة أقسام كما أن الأرض أربعة أقسام الأرض أفضل الأقسام الذي يمسك الماء ما وينبت فمثله فهو مثل الذين يحفظون ويفقهون والكسم الثاني من الْأَرْضِ الذي يمسك الماء ولا ينبت فمثله كمثل الحفاظ والكسم الثالث الذي ينبت ولا يمسك الماء ينبت فمثله كمثل الفقهاء الذين لا يحفظون ولكنهم يفهمون والقسم الرابع المعرفون الذين لا يفهمون بالدوء مثلهم كمثل الأرض الأجادب فالإمام الشافعي رحمه الله قليل شفقه الى الاحاديث ولكن رزقه الله فهما اتاقبا يدل على ذلك كلامه في هذا الكتاب العظيم الذي سمي بالام فانه يدل على عمق الفهم وعمق الاستدراك الاحاديث التي قاروها قليلة بالنسبة الى ما رواه الإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحفظ والفقه والفهم يقول فيه الصرصري حوى ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي أجاب على ستين ألف قضية بأخبرنا لا عن صحائف نقلي اذكروا أن أبا حاتم الرازي قال لعبد الله بن الإمام أحمد إن أباك يحفظ ألف ألف حديث كيف أردتم ذلك قالوا اتابعناه بالأبواب ذكروا أن المسند فيه قريب من ثمانية وعشرين ألف وهناك كتاب في التفسير له بلغ مئة وعشرين ألف حديث وهناك كتب من كالزهد الذي هي أكثر من ألفين ونحوها مما يدل على أن الله رزقه الحفر ورزقه الفهم هناك أمن رزقوا الحفر فقط دون الفهم الزملاء للإمام أحمد فيحيى القطان ويحيى ابن معين وعلي بن المديني فرزقهم الله الحفظ ولكنهم لم يتفرغوا للاستنباط ولا لمعرفة الأدلة يعني لمعرفة الأحكام من الأدلة إلا قليل فعرف بذلك أن الذين وفقهم الله وجمعوا بين الحفظ والفقه أنهم خير الأمة وأنفعهم إلى الأمة ثم إن كل من الأئمة دونت أقوالهم فأبو حنيفه رحمه الله رزقه الله الفهم ورزقه الذكاء في الاستنباط وفي التعاليل ولكن حفظه للأحاديث قليل ولكن وفقه الله لعالمين من تلاميذه سجل مسائله أبو يوسف ومحمد بن الحسن موجودة كتبهما التي هي ما حفظه عن الامام ابي حنيفه فاشتهر مذهبه لوجود هذه الكتب التي فيها مذهبه كذلك الامام مالك اشتهر بالفقه وله ايضا المام كبير بالحفظ فألف هذا الموطأ الذي ذكر فيه ما يميل إليه ثم إن بعض التلاميذه جمعوا فتواه فجمعت اكتاب كبير يقال له المدونة فاشتهر مذهبه في وبالأخص في المغرب في أفريقيا وما حوله فانتشر مذهبه واعتنقه كثير أما الشافعي فكان من أهل مكة ولكن بعدما تعلم ذهب إلى العراق وعفت فيه وانتشر مذهبه ثم إلى مصر وألف هذه الكتب وعملها على تلميذة الربيع وغيره فانتشر مذهبه أيضا وأما الإمام أحمد فإنكم تعرفون أنه ابتلي في مسألة الصفات لما ابتلي فيها عند ذلك انفرد في زمانه بالصبر على على هذا الابتلاء ولما انقضى زمانه تغيرت عقائد الناس في ذلك الزمان اي في اخر القرن الثالث والقرن الرابع وما بعده وصار معتقدهم على المعتقد الأشعري فهجر مذهب أحمد وما بقي عليه إلا قليل حتى كاد أن يضمحل وأن يمحي اعتممها مذهب الثوري، فانه كان له أصحاب ولما كان في اخر القرن الرابع واول القرن الخامس ظهر مذهب الامام احمد بواسطه القاضي ابي يعلم ذكر في ترجمته انه الذي دعا الى مذهب احمد وذلك لما رزقه الله من العلم ومن السفر ومن الفقه ومن المعرفة ثم احتيج الى اليه في القضاء فاشترط انه متمسك بمذهب احمد فعبكوه عليه فصار يجمع التلميذ ويلكنهم الى ان ظهر له اصحاب وألف في المذهب كتبا كثيرا ألف قبله ابن حمدان محمد, محمد. وألف قبله ابن حامد ابن حامد محمد ابن حامد وألف القاضي ابو بكر الخلال خلال وتلميذ ألفوا في المذهب ولكن كتبهم ما انتشرت الا لما ظهر القاضي ابو يعلى وبعده صار مذهب الامام احمد معترفا به وصار له اتباع وغالب اتباعه مؤلفاتهم في الفقه القاضي ابو يعلى ألف ايضا في العقيده له ابطال التاويلات وله ايضا مؤلفات في العقيدة ولكن قد أنكرها عليه أهل زمانه لأنهم تمكن منهم المعتقد الأشعر والعياذ بالله فكذا بقيت هذه المذاهب الأربعة هناك مذهب الظاهريه مذهب معروف ولكن الاتباع عليه قليل واما الرافضه هم يدعون ان مذهبهم مذهب خامس وانهم يجب ان يعترف بهم ويقولون لماذا لا تعترفون بنا وقد اعترفتم بالشافعية والمالكية والحنابلة نقول إن الخلاف بيننا وبينكم في العقيدة ليس في الفروع الفروع أمرها يسير ثم إن أصحاب الإمام أحمد أكثر تأليفهم فيما يتعلق بالفتح واكثر من ألف في ذلك من المتقدمين الخلال وكتبه وجد كثير منها وتلميذه ابو بكر عبد العزيز ولكن كتبه مع كثرتها ما انتشرت يمكن ان اكثرها قد القاضي أه الثاني او التالف وهكذا ايضا ابن حامد وقليل الذي وجد من كتبه ثم القاضي ابو يعلى وجد كثيرا من كتبه والكثير لم يوجد الاكثر ما وجد بعده أصحابه اشتهروا بأصحاب أبي يعلى ولهم مؤلفات ومنهم أبو الخطاب له كتاب الهداية كذلك ايضا من المتقدمين أبي مذابي أحمد الخرافي له كتب ولكن فنيت ولم يبق له الا هذا المختصر الذي لقي عنايه من فقهاء الحنابلة ثم جاء ابو محمد بن قدامه وخدم المذهب والف فيه الكتب الكثيره فالف العنده. للمبتدئين وألف المقنع للمتوسطين والكتاب المقنع هو الذي لقي اهتماما من العلماء ولهذا تجد كل من جاء بعده رتبوا كتبهم على ترتيب المقنع لأنه حضي بالشروح فشرحه المرداوي في الانصاف، وشرحه برهان الدين بن مهله في المبدع وشرحه ابن اخي المؤلف ابن أبي عمر في الشرح الكبير واختصره الحجاوي في زاد المستقنع وسار الناس على ترتيبه ثم جاء بعدهم من ألف في هذا المذهب ومن جملتهم مؤلف الدليل الدليل الطالب الذي يقال له مرعي وشرح هذا الدليل ابراهيم ابن ضويان رحم الله الجميع وهذا كتاب الذي هو منار من السبيل في شرح الدليل اعتني به لأنه يذكر الأدلة مؤلفه متأخر في القرن الرابع عشر وقد وفقه الله لذكر الأدلة بعدما طمعت الكثير من الكتب امتاز باستفاء الأدلة وإن كانت الأدلة أكثرها موجود في الكتاب المغني وفي الكتاب الكافي وفي كتاب الكشاف وغيرها من الكتب وأدلته الكثيرة وقد اذا وخرجها الشيخ الالباني رحمه الله والحاصل اننا ان شاء الله سوف نقرا هذا الكتاب ولكن نظرا الى طول الكتاب نحب ان نختصر وقد شرحناه في اول هذا القرن استمر شرفنا له أنه ثلاثة عشر آما أو أكثر أن أكرأ في الأسبوع درسين بعد العشاء وقد فقك كتاب الطهارة وطبع بأنوان شفاء العليل والباقي موجود في اشرفه فلاجل ذلك لا نتوسع وقد شرحه ايضا الكثير من المشايخ منهم الشيخ ناصر العمر غيرهم فنحب لأننا أجل في هذا اننا لا نتوسع لاجل ان نقطع فيه شوطا الدرس الوقت محصور إنما هو من المغرب الى العشاء الآن نبدأ في الكراءة نقرأ يقرأ الشيخ راشد والبقية يقابله الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ند ولا معين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبري تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحه جنته ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن ابي عمر بن قدامه وغالب نقلي من مختصره ومن فروع بن مفلح وقواعد بن رجب وغيرها من الكتب وقد افردت في جمعه طاقتي وجهدي وبذلت فيه فكري وقصدي ولم يكن في ظني ان اتعرض لذلك لعلمي بالعز عن الخوض في تلك المسالك فما كان فيه من صواب فمن الله او خطا فمن فمني واساله سبحانه العفو عني ولما تكففته من ابواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء اسير خلف ركاب النجد ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيتم من عوج فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج وان بقيت بظهر الارض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج وإنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيره بعد الممات وسميته منار السبيل في شرح الدليل وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وإليه مقربا وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين إنه غفور رحيم هذه مقدمة ابن ضيان رحمه الله ابتدا بالحمد بعد البسمله اقتداء بالكتاب العزيز فانه ودع بالبسمله ثم الحمد لله وعملا بحديث مشهور فكل امر هبال لا يبدأ فيه ببسم الله ففي رواية أبي الحمد لله فهو أبطع أو أبتر أو أجذم والمعنى أنه ناقص البركة الله تعالى أهل الأوليية والعبودية على خلقه والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه والله موصوهم بأنه رب العالمين أي مالكهم وخالقهم الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه بالدين أتى بكلمة شرحا إلى الإشارة إلى أن كتابه من الشروح وهذه تسمى براعة الاستهلال الاستهلال يعني الإبتد براعته يعني قوته إشارها صدر من شاء من عباده إلى الفقه أي رزقهم الفقه والفقه الاتباع اذهل السلف الصالحين اي وفق من شاء لاتباعهم والسلف سلف الامه اي اهل القرون المفضله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين هذه شهاده التوحيد لا معبود بحق علم الله. الا الله وحده لا شريك له ولا ند والند هو الشبيه والظهير ولا معين أي ولا مساعد له وأشهد أن محمدا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين هذه الشهاده الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم محمد سمي بذلك لكيث أخرت الخصال الحميد معه وكانوا قبل أن يسمونه الصادق الأمين لانه كان يامنونه على ودائعها ونفعها وصفه الله تعالى بانه خاتم الانبياء اخر الانبياء واخر المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين الصلاه من الله ثناؤه على عبده بالملائكه الاعلى ومن الملائكه الاستغفار ومن الآدمين الدعاء وآل النبي صلى الله عليه وسلم يقيل إنهم أهل بيته وقيل أتباعه على دينه وصحبه من به من أصحابه يقول هذا شرف من كتاب جليل الطالبين الى المطالب ألفه الشيخ مرعيبي يوسف النقلسي الحنبلي ومرعي من علماء القرن الحادي عشر ولما ابتدا في التعليف استغرب ذلك تلميذه البهوت وغيره حتى قالوا زبزبت قبل ان تحاصرهم هذا مثل يضرب لمن نبغ في صغره الزبيب يثمر العنب إذا نضج الزبيب قالوا زاب زبتي شجرة العنب قبل أن تحصرم يعني قبل أن تكون حصرم يعني حملا صغيرا تومد الله برحمته وأباها وبحبتي جنته إذا كرت به ما حضرني من التعليق الدليل والتعليق يعني غالباً أنه يذكر بعد كل مسألة دليلاً إما حديثاً وإما ايه وإما عثرة أو تعليلا يذكر أن العلة فيه كذا وكذا إذ يكون وافياً بالغرض من غير تطويل يعني أنه يقصد بذلك أن يكون وافياً بالغرض يعني بغرض الطالب وزدت في بعض المسائل لابواب مسائل يحتاج اليها النبيل يعني اضاف الى المتن بعض المسائل وربما ذكرت روايه ثانيه او وجها ثانيه لقوه الدليل يعني احيانا ي... وغالبا يقتصر على ما ذكره مرعي واحيانا يضيف اليها دليلا يضيف اليها قولا ثانيا إذا كان دليله قوي يقول أنا قلت أعمل كتاب الكافي الكتاب الكافي لمطق الدين أبو محمد ابن قدامه مطبوع في عدة مجلدات الطبعة الأولى في ثلاثة والطبعة الثانية في أكثر وكذا من شرح المقنع الشرح الكبير لابن أبي عمر وأول من شرح المقنع ولكنه ما خرج عن المغني غالبا فغالب نقلي من مختصره يعني مختصر الشرح الكبير ومن الفروع والفروع أيضا موجود مطبوع في ستة مجلدات الطبعة الأولى في ثلاثة علب مفلح ومن قواعد بن رجب وهي أيضا مطبوعة الطبعة الأولى في مجلد والطبعات الأخرى فيه أكثر. في أكثر أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي يعني بذل فيه جهدا أبدلت فيه فكري وقصدي يعني تعب فيه ولم يكن يظن أن أتعرض لذلك يعني كانه يقول انني أكل وثبت من أن اخوض فيه وأشره لعلمي بالعجل عن الخوض في تلك المسالك هذا من باب التواضع ما كان بأن صوابه من الله أو خطأهم مني هكذا يجب أن يعترف كل إنسان بأنه معرض للخطأ يقول أسأله سبحانه العفو عني ولما تكثفته يعني جمعته من ابواب العلماء كانه يجمعه بالشكل وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء هذه الابيات هناك نكلها من بعض الفضلاء اسير خلف لكعب النجب اذا عرجيت النجوم واحده واحده نجيب واحدتها وهي الإبل النجيبة ووصف نفسه بأنه اعرج وأنه يصير خلف ركابها مؤملا كشف ما لاقيت من عواج عن إراجيا أن أكشف ما لاقيت من العواج في الطريق أو نحوه فإن لحفت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج إذا أدركتهم بعد أن سبقوني فإن ذلك من الله تعالى رب الوراء ومن فرجه وإن بقيت بظهر الأرض منقاطعا فما على عرج في ذلك من حرج يعني يستدل بآية ليس على الأمر حرج على العرج حرج وإنما هو لنفسي ولمن فهمه, ولمن فهمه قاصر كفهمي هكذا ولكن يحتاج إليه المبتدعون وكذلك المنتهور، عسى أن يكون تذكرة الحياة وذخيرة بعد الممات وسميت أمناه السبيل بشرح الدليل أسأل الله النظيم أن يجعله ألي وجهه خالصا وإليه مقاربا وأن يغفر لي ويغفم لي والمسلمين هكذا بهذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ابتدأ كتابه بالبسمله ثم بالحمد له اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بحديث كل أمر بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ذاهب البركة رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي وبحديث كل أمر بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية فهو أجبا رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين قال ابن عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب وقال قتاده الدين الجزاء وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته والدين هنا الإسلام قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يؤلم يؤلمكم أمر دينكم الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والفوز النجاة والضفر بالخير قاله في القاموس فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناد المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى تناؤه على عبده في الملأ الأعلى وقيل الرحمة وقيل رحمة مقرونة بتعظيم وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره وقيل سجد لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي والنبي إنسان اوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول وألى آل كل وصحبه أجمعين وآل النبي أتباعه على دينه، وقيل من تحرم عليه الصدقة، قال ابن القيم وهو الصحيح، وقيل أزواجه ودريته، وقيل أقاربه المؤمنون، والصحب اسم اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وجمع بين الآل والصحب رد وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المكدعة. حيث يوالون الآل دون الصحب وبعد يؤتى بها للانتقال من اسلوب إلى آخر استحباب في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة, معرفة الأحكام الشرعية القرعية بالاستدلال بالفعل او بالقوة القريبة على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه ولد ببغداد في ربيع الاول سنة اربع وستين ومئة ومات بها في ربيع الاخر سنة احدى واربعين ومئتين وتضائله ومناقبه شهيرة بلغت في اضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا وبينت فيه الاحكام احسن بيان. والاحكام خمسه الوجوب والحرمه والندب والكراهه والاباحه ولم اذكر فيه الا ما جزم بصحته بف... اهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والاتقان من المتاخرين وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب والله اسال ان ينفع به من اشتغل به من المسلمين وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين امين هذه خطوة صاحب الدليل الشيخ مرعي رحمه الله ابتدع بالحمد بعد البسمله ابتدع بالبسمله ثم الحمد له اقتداء بكتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعملا بهذا الحديث كل امر لباب الله يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر اي ذاهب البركه هكذا رواه الخطيب البغدادي والحافظ عبد الرحمن عبد الرحمن الرحاوي ومجموع طرقه يدل على ان له اصل يقول وبحديث كل أمر لبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع عناقص البركة وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية فهو أجذم والأجذم من الإبل ومن البقر مقطوع الذنب رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له وأورد له له الشوكان في اول النيل طرقا وروايات ولو كان كثير منها فيه مقال ولكن مجموعها يدل على انه حسن اتى بعد ذلك بالشهادتين واكد شهادة الاولى بقوله وحده لا شريك له وحده تاكيد للاثبات لا شريك له تأكيد للنفي المالك في يوم الدين كما في الفاتحه اي المالك اليوم ذلك اليوم يقول ابن عباس مقاتل القاضي في يوم الحساب الذي لا احد له ملك في يوم القيامه لمن الملك اليوم الله الواحد الكفر يقولك قتاده الدين الجزاء فخص يوم الدين بالذكر مع ان الله تعالى مالك للدنيا لان الاملاك في يوم الدين زائله فلا ملك ولا امر الا لله الملك يومئذ لله والامر يومئذ لله اتى بالشهاده لمحمد انه عبده ورسوله من الخصال التي يمدح بها العبوديه انه عبد وذلك أهل ادل على التواضع انه عبد لله قال تعالى ان كنتم يريدون ما نزلنا على عبدنا وقال سبحان الذي اسرى بعبده وقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب والرسول الذي يحمل رسالة ويبلغها الى المرسل اليهم ورسالته هي هذا الدين وهذه الشريعه المبين لأحكام شرائع الدين امره الله بالبيان بقوله تبين للناس نزل اليهم أبين ذلك باقواله وافعاله وتقريراته الدين الاسلام قال تعالى رضيتم لكم الاسلام دينا وقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل هذا جبريل جاء اتاكم يعلمكم دينكم فدل على ان الشرائع قالوا له الدين وصفوا بانهم رايس بمنتهى الإرادات من ربه يعني الذي له الهوز الأكبر بما تنتهي إليه الارادات يعني المقاصد من ربه مثل الشارح بالحوض المورود فإنه مما فاز به والمقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون وغير ذلك من فصائصه قال تعالى وللآخرة خير لك من الاولى الاخره يعني حظك في الدار الاخره ولسوف يعطيك ربك فترضى أكيل ان المراد عطاؤه من الامه ما تقر بهم عينه يعني حتى يحب كثره من يدخل الجنه وكيل ان المراد كرامته اي يكرمك ويرفعك والفوز والنجاة والظفر والفوز والنجاة والظفر بالخير كلها بمعنى. من تمسك بشريعته فهو من الفائز. التمسك يكون به المورات يعترك من هي. والفوز يكون في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين عطف المرسلين مع أنهم داخلون في الأنبياء من باب التأكيد وإلا فإن الأنبياء أيهم المرسلين كل نبياً رسولاً فإنه نبي كل رسول فينه نبي ذكر البخاري عن العالية الصلاة من الله أثناؤه على عبده في الملائكة الاعلى يعني كون الله تعالى يذني عليه بين الملائكه هذه صلاة الله عليه وكيل الرحمة أخدا من قوله رحمة الله وبركاته عليكم ان الرحمة هي الصلاة وكيل رحمة مكرمة بتعظيم أي بتعظيم له واحترام له فاستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال تعالى ايها اللجنه ان نصلي عليه وسلم التسليمه اي تتاكدوا اننا نصلي عليه ونكثر من الصلاه عليه ونكثر من التسليم عليه وجاء لي حديث من الصلاه عليه أكثر عليه من الصلاه وانما صلى عليه واحد صلى الله عليه 10 وتتاكدوا العيلة في الجمعه ويومها يقول صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم مغروبة علي وتتأكد عند ذكره رغم عنه أمر أن ذكرت عنده ظلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم تجب تأجب عند ذكره الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي وهذا دليل على عتبيتها وهذه عظيمه عنه رجل ذكرت عنده ولم يصل علي الصلاه عليه ركن في التشهد الاخير عند, الأئم عند الامام احمد وفي خطبتي الجمعة كل لخطة من الخطتين يصلي عليه ويأتي ذلك إن شاء الله النبي إنسان أوحي إليه بشاره ولم يؤمر بتبليغه إذا أمر أوحي إليه ولم يكلف بالتبليغ ولم يتوعد على التبليغ ولم تتوعد امته الذين كذبوه فيسمى هذا نبي اما الى كل فاومر بان يبلغ فانه رسول ثم قالوا على ال كل واصحبه اجمعين لانه قال على جميع الانبياء المرسلين اي وعلى الهم كلهم وعلى اصحابهم ال النبي اتباعه على دينه هذا هو الصحيح أورد الشوكان في أول النيل بيتين يقول الشاعر آل النبي هم اتباع ملته من كان من عجم منهم ومن عربي أتباع ملته لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاضي أبي لهبي فدل على أن آله هم أتباعه ولكن القول الثاني انهم اقاربه المؤمنون فلا يدخلوا هي من مات والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بعضهم يقول من رأى وقالوا أبل من اجتمع اللي أدخل فيه الأكفة جمع بين الآل والصحب يعني آل كل وصحبه ردا على الشيعة المبتدئة الرافضة يوالون الآل عدون الأصحاب ولكن دائما يكررون نحن نحب أهل البيت أننا نحب أهل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نظرنا في آله الذي يوالون واذا هم فاطمة وولداها وعلي وبقية أولاده لا يذكرونهم مع أن له أولاد أحد عشر لا يذكرون إلا فسن وحسين كذلك أيضا ائمتهم أكثر زين العابدين والعيمة الذين يوهلونهم ثم يقولوا بعد بعضهم يقول أما بعد وبعضهم يقولوا بعد الكلمة التابعة لانتقال من عسلوب الى اخر استحبابا في الخطأ والمكاتبات فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبواب البخاري أباب اما بعد يقول هذا مختصر كلمه المختصر هو ما قال لفظه وكافه معناه يقول علي رضي الله عنه خير الكلام ما قال ودل ولم يطال فيمل يعني الكلام الموجز الذي اذا فهمه السامع فهم له معنى كثيرا يقول إنه خاص بالفقه الفقه لغة الفهم واقتلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة الكريمة بعضهم يقول من أدلة التفصيلية عرفنا الأحكام أنه خاص بهذه الأحكام يقول على مذهب الامام احمد على, مذهب على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد احمد بن محمد بن حنبل الشيطاني رضي الله عنه و وصاحب صاحب المذهب المعروف وهو امام اهل السنه ولد في ربيع الاخر ثمانيه احدى واربعين ومائتين ولد في ربيع الاول سنه اربع وستين ومائة ومات في ربيع الاخر سنه احدى وأربعين ومئتين وعمره سبع وسبعون وفضائله ومناكبه الشهيره قد الف فيه من رجب كتابا كبيرا مطبوعا في مناكب الامام احمد يقول الشيخ مرعي بالغت في ايضاحه رجاء الغفران من الله تعالى اضافه يعني ذكر العبارات الواضحه أبين به الاحكام أحسن بيان يعني اختار الالباب الواضحه التي تكون بيانا لتلك المسائل الاحكام أحسن بيان يقولون ان الاحكام خمسه الواجب والحرام والمندوب والمباح والمكروه ويعرفون الواجب أي ما يثاب فاعله يعاقب تاركه والحرام ما, يعاقب تاركه ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ما لا ثواب فيه ولا عتاب المباح المباح ما لا ثواب فيه ولا عتاب وقد شرحها العلماء وتوسعوا في شرحها يقول لم الكريهه لما ما جزم بصحته الى التصحيح والعرفه يعني انه انتقاه واختار الكلمات الواضحه التي اختارها اهل العلم وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والإتقان من المتاخر سمه دليل الطالب يعني طالب العلم اعلن الى المطالب وقع, وقع يقول الله اسال ان ينفع به من اشتغل به من المسلمين ان من منه المسلمين انه هو الله